لدى من فيه انتهيت حب الأنصار من الإيمان تصور لما تحب الأنصار هذه علامة من علامات الإيمان في قلبك لما قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغنائم على أهله وعلى من دخل الإسلام جديدا في غزوة حنين بعد ذلك غزوة حنين قسم النبي الغنائم على قومه من قريش وعطاهم عطاء واسع بلا حد وقسم الغنائم غنائم حنين الكبيرة الكثيرة في قومه من قريش ولم يعطي الأنصار الأطهار الأخيار الأبرار شيئا آه الرب رب والعبد عبد أنصار عامه الأنصار بس الرب رب والعبد عبد خلي بالحضرتك ما أعطاش النبي للأنصار شيئا من الغنائي أنصار زعله وجدوا في أنفسهم على رسول الله يا الله معقول أيوة يا أخي وجدوا في أنفسهم حتى قال قائلهم لقد لقي رسول الله قومه يا الله حضرتك عوزت تعيش مع الكلمة دي وهتستوعب انت بقى الجو العام وتعيش الحالة التي كان يحياها الأنصار الأطهار ردوان الله عليهم قال قائلهم لقد لقي رسول الله قومه يعني كأنه يريد أن يقول حين لقي رسول الله قومه من قريش أعطاهم ونسيناه لقد لقي رسول الله قومه فلما سمع صديق الأنصار من صديق الأنصار سعد بن عبادة رضوان الله عليه ومن ما يقول سعد بن معال رضوان الله عليه جميعا سمع سعد بن عبادة هذه الكلمات من أهله من قوم من الأنصار فأسرع إلى النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره بما قال قومه وقال رسول الله لقد وجد الأنصار عليك في أنفسهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليه فقال سعد من قسمك للغنائم في قومك ولم تعطهم منها شيئا فقال النبي عليه الصلاة والسلام اجمع لي قومك يا سعد فاذا اجتمعوا فأعلموا فذهب سعد بن عبادة فصرخ فيهم فجمعهم فلما اجتمعوا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد اجتمع لك الانصار حيث امرتنه فذهب إليهم سيد الخطباء وسيد الخصحاء وسيد البلغاء وإمام الأتقياء وإمام الأنبياء الرحمة المهداة النعمة المصداة خير من علم وخير من أدب وخير من ربه وخير من ساس وخير من حكم وخير من هذب النفوس وخير من زك النفوس محمد صلى الله عليه وسلم فقام في الأنصار خطيبا والله يتخلي بالك فحمض الله وأثنى عليه ثم قال يا معشر الأنصار اسمع اسمع يا معشر الأنصار ألم آتكم ظلالا ظلالا فهداكم الله وفي لفظ فهداكم الله به ألم آتكم ضلالا فهداكم الله وعالة أي فقراء فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم فسكتوا. قال لماذا لا تجيبون يا معشر الأمصار قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله المن لله ولرسوله المن لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقال بأمي وأمي وروحي هو البؤون عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الأمصار والله إن شئتم لقلتم فصدقتم لقلتم جئتنا طريضا فآويناك وعائلا فواسيناك ومخذولا فنصرناك وخائفا فأمناك قالوا ألمن لله ولرسوله ألمن لله ولرسوله فقال صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الأنصار أوجدتم في أنفسكم تزعلنين أوجدتم في أنفسكم في لعاعة في أمر تافه من أمور الدنيا المال ظل زائل وعارية مسترجعة أوجدتم في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما ووكلتكم أنتم إلى ما قسم الله عز وجل لكم من إسلامكم يا معشر الأنصار أما ترضون أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاء والبعيد وتعودون أنتم إلى رحالكم برسول الله يا الله يا أخي بالله عليك أنا عاوز حضرتك تعيش مع اللفظة دي أما ترضون أن يعود الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير وتعودون أنتم إلى رحالكم برسول الله والله لو سلك الأنصار شعبا وسلك الناس شعبا أي طريقا ووادية لسلكت شعب الأنصار ولولا الهجرة لكنتم رأى من الأنصار اللهم مرحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبنائي الأنصار فبك الأنصار رضوان الله عليهم حتى خضلت لحاهم من البكاء أي تبللت لحاهم بالدموع من شدة البكاء حتى خضلت لحاهم من البكاء وقالوا قولتهم الرائعة الجميلة التي تترجم حقيقة الإيمان في قلوبهم وحقيقة المحبة في صدورهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا رضينا برسول الله قسما ومغنما رضينا برسول الله قسما ومغنما ويا له من قسم ويا له من مغنم والله إنه أغلى قسم والله إنه أشرف مغنم أن ترجع ورسول الله معك أن ترجع ورسول الله يحبك أن ترجع ورسول الله يقسم أن يكون منك أن يكون منك وأن ينسب إليك إلى الأنصار رضينا برسول الله قسما ومغنما حب الأنصار من الإيمان اللهم املأ قلوبنا بحب الأنصار الأطهار الأخيار الأبرار وبحب المهاجرين الصادقين من اصحاب سيد المرسلين واجمعنا بهم مع نبينا في الفردوس الاعلى بحبنا لهم وان قصرت اعمالنا يا ارحم الراحمين